فليحذر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قال ابن عباس الفتنة هنا القتل وقال عطاء الزلازل والأهوال وقال جعفر بن محمد سلطان جائر يسلط عليهم وقيل الطبع على الخلوب بشؤم مخالفه الرسول عليه الصلاه والسلام وكلها داخله في مدلول الايه قد يقتل من يقتل ويصاب بالزلازل والاهوال من يصاب وقد تكون هذه المعاصي وهذه المخالفات لله ولرسوله سبب في تولي سلطان جائر عليهم يسلط عليهم يسومهم سوء العناء وشواهد لا تحتاج الى تسميات يعني انظر في الواقع اليوم تجد هذه الامور موجوده وقيل الطبع على القلوب بشؤم مخالفه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا اشد الطبع على القلوب بعض الناس يرى أنه من أفضل الناس وأنه على الجادة وهو لا يدري أنه مطبوع على قلبه صلى الله عليه وسلم بعضهم يرى أنه على الصراط وهو ممسوخ وهو لا يشعر قد باع دينه وهو لا يعلم نسأل الله السلامة والعافية وأهل العلم يقررون أن مسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان مسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان ابن القيم في إغاثة اللهفان ذكر أنه في آخر الزمان يمشي الإثنان إلى المعصية هما في طريقهما إلى معصية فيمسخ أحدهما خنزيرا وينظر إليه صاحبه مع ذلك ما النتيجة يرجع يقول الحمد لله على السلام يرجع إلى بيته ويتوب لا يمضي إلى معصيته هذا مسخ بدن وهذا مسخ القلب نسأل الله السلامة والعليم إذا عرفنا السبب في وجود هذه الفتن وهي المخالفة لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام وسكوت الناس عن إنكار هذه المخالفات وعدم مدافعتهم لهذه المنكرات ولا شك أن ما يصيب الناس فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايت الناس فالفساد كله بسبب المعاصي اذا عرفنا سبب الفتنه هو وهي مخالفة امر الله عز وجل وامر رسوله عليه الصلاه والسلام والتواطؤ على ذلك التواطؤ على ترك انكار المنكر على ما تقدم فشو المنكرات بغير نكير هذا هو سبب لعن بني اسرائيل اعني تركهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال جل وعلا لعن الذين كبروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعليس بن مريم ذلك بما عصوا الى قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون كيف يرجع القلب صحيحا معافاً وما هو العلاج العلاج الإقبال على الله وسؤاله الهدايه والإصالة أمال خير الخير والبعد عن الشر ومجالسه الاحجار والبعد عن الاشرار هكذا اذا اجتهد الانسان في ذكر الله وما من طاعه الله وجالس الاخيار واكثر من ذكر ربه جل وعلا وساله وتضرع اليه ان يهدي قلبه وان يبصره وان يهديه صراطه مستقيم في سجوده وفي اخر التحيان وفي جميع الاوقات يسر ربه وبين الاذان والاقامه وفي اخر الصلاه في السجود يسر ربه وفي آخر سامي يوم الجمعة بعد العصر إلى غيرها يتحرى يدعو ربها يشربها ويجتهد في طاعة الله ورسوله يقتدي بالأخيار ويصحبهم مبتعداً الأشرار كل هذه طرق لحياة القلب وصلاحه جوال تذكر